تسخرون وترسمون بالشمال وباليمين تسخرون تضحكون وتهزؤون تسخرون من خير خلق العالمين, العالمين تسخرون وترسمون بالشمال وباليبين تضحكون وتهزئون من خير خلق العالمين تمكرون ويمكرون Wallahu خير الماكرين والله خير الماكرين يمكرون فهمكرون والله خير الماكرين شلت جزاكم من يكون Muhammadan khaira alaam Aam tajanun Wotaddaaun Ennekum romzul salam Ata'arifun Men yäkuu Muhammadan khaira alaam أن تجهلون وتدعون أنكم رمز السلام، اقرأوا توراة موسى، اقرأوا إنجيل عيسى، اقرأوا توراة موسى، اقرأوا إنجيل عيسى، اقرأوا. تعلموا صدق الأمين شلت يداكم أجمعين شلت أياد الظالمين آه غضب الإله لمن أحب واصطفاه آه غضب الإله من أحب وصطفاه وتعالت الصرخات آه فإلى أين ستذهبون فإلى أين ستذهبون أب رسول تلعبون لا عذر لا <تسفون> هذا يوم لا تنطقون